وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبّ أَدِنِ كَيْفَ تُحِيلُ الْمَوْتَ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنَ قَالَ بَلَى وَلَا كِلّيَ طُمَّ إِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَأَصْرُهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ جَعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءٌ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 ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذن لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذين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 الله لا يهدي القوم الكافرين